أَيُمِسْكُهُ عَلَهُ نِنْ أَمْ يَدُّ السُّفْهِ فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّمَاءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 لا جَرَمَ أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ بَلِيغُهُمْ فَهُوَ بَلِيغُهُمُ الْيَمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ